لما تلاقي ظروفك صعبه حزن وهم بيجروا عليك, بيجر عليك زي البابا قول دي غرفه せいやき انت ماشوفتش حد اول ما الابواب تنسد يا بابا كيرلس ترفع ل مطمئن دايماً, دايما مش خايف شايف نور الله حواليك كنت يا بابا كيرلس و عارف ان ي الهك ب ي ق و ي ويشيل دمعك ي انت ا م ش و ف ت ش حد اول ما الابواب تنسد يا بابا كيرلس و ترفع ق ل ب ة انت حالك رب ا ل م د سبت يا بابا الدنيا ب ح ل ه ا مالها مكنش ا في يومي غيري ティップやばーばー الدنيا بحلها مالها مكانش في يوم يغريك كلمه يابابا تملي تقولها يا رب ملاك ش ف ا ا ل ب س ي ر ي ا ل ل ر ح م ما ب ت ع 「パパ・キリルス」「沸騰してるんだ」